ما كان الله ليذر المؤمنين على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يا الله لي ولكم على الراية ولكن لا إله من موسیقی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْزِيَكُمْ وَلَٰكِنَّ ومومنين علامه انتم علیه حتى يمیز الخبیس من فریض عليكم ما الغي ولكن وما كان الله ليقول فقاملوا بالله يا رسولك الله وإن تؤمنوا وتستقوا فلكمه تا يميز الخبيث من الصعیف وما كان الله ليطلعتم على gesù فلكم fala liอ